بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت واقعا ليس لوقعتها كاذبا خاطب الراسعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسى فكانت هباء امم دفء وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنهنا اصحاب الميمنه واصحاب المشامهنا اصحاب المشامه والثابقون يَقُولُ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ سُلَّمٌ لِّلْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ سِجِّين عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ كَانَ يُسقَوْنَ عِنْدَمَا يَصْدَعُونَ عنها فاتنة مما يتخيل ولحم طري من ما استهين وحور عين لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا تِيلًا لَّسَامًا سَلَامًا سَلَامًا يَا أَصْحَابَ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابَ الْيَمِينِ تِسْعَدُرُ يَقُولُ حِينَ نُدُودٌ وَيَقُولُ لِلَّذِينَ نُدُودٌ وَمَا إِنَّ مَسْكُوبٌ وَسَاكِنَةٌ كَثِيرَةٌ لَا وَلَا مَمْنُوعٌ يَسُورُون نَرْخُوا إِن لَّا أَنْشَأْنَاهُمْ مَا إِنْ شَاءَ أَنْ فَجَعَنَّا مِنْهُمْ مَنْ عَدَاوَ الولي وصله من الاخر واصحاب السنا لا باردين ولا كريم ان لهم ثاني قبر ذلك مترفين وكان يسرون على الخنصعن وكان يقول وما اذا متنا وكن ترابا وانوانا ان علم مدعون او اباؤنا قل ان الاولين والاخرين لمدهم إلى آتي يوم نحلو ثم إن منكم أيمن المتذبون لا من شجر يَشَارِبُونَ عَلَيْنَا من الْحَمِيمِ يَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ يَتَخَبَّطُونَ مِنْ أَنَّنَا نَحْنُ الْقَالِصُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَهُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَا تعلمون. لَقَدْ عَلِمْتَ مِنْ مَشْأَتِ الْأُولَى فَلَوْلاَ كَذِكْرٌ أَفَرَأَيْتَ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ ان جَعَلَ النَّهَارَ مُظْلِمًا وَصَوَّرَكُمْ فَسَخَّرَهُ إِنَّ لَنَا مُغْرَمًا وَلَنَحْنُ مَسْرُومُونَ أَفَلَمْ تَرَوْا اانتم انزلتموه من النبل ام نحن المنزلون لو مشاخذ عن الله اجاجا فلولا تشكرن افرائيتمنا التي تسور فَتَمَّ أَمْ شَطَمَ شَجَوَتَهَا أَمْ نَحْنُ نحن نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَثَآً لِلْمُقْوِمِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ فلا اقصي من مواقع المدوم وان انه لقسم الموت تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب إلا الْمُطَهِّرُونَ تَنزِيلُ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَجَعَلُوا لِنُفُسِهِمْ أَنْهَارًا أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِلَى بَلَدَةٍ خُلِقُوا وَأَنْتُمْ حِينَ إِلَى تَنْبُو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ كون ولكن ما تبصرون فلولا انكم تم يوم الدين فارضعون رب العالمين فرائش وريحان وجنن وطعيم وانما اين كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ فَسَنُدْخِلُهُ مِنْ عَذَابٍ حَرِيمٍ إِنَّ هَذَا يَوْمُهُ وَهُوَ قول يا بين باسم ربك العظيم